التي بدأناها في الحلقة الماضية قال رحمه الله قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد أما مشاركته لهم في الأموال فعلى أصناف منها ما حرموا على أنفسهم من أموالهم طاعة له كالبحائر والسوائب ونحو ذلك وما يأمرهم به من إنفاق الأموال في معصية الله تعالى وما يأمرهم به من اكتساب الأموال بالطرق المحرمة شرعا كالربا والغصب وأنواع الخيانات لأنهم إنما فعلوا ذلك طاعة له وأما مشاركته لهم في الأولاد فعلى أصناف ايضا منها قتلهم بعض أولادهم طاعة له ومنها أنهم يمجسون أولادهم ويهودونهم وينصرونهم طاعة له وموالاه ومنها تسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد شمس وعبد العزة ونحو ذلك لأنهم بذلك سموا أولادهم عبيدا لغير الله طاعة له ومن ذلك أولاد الزنا لأنهم إنما تسببوا في وجودهم بارتكاب الفاحشة طاعة له إلى غير ذلك فإذا عرفت هذا فاعلم أن الله قد بين في آيات من كتابه بعض ما تضمنته هذه الآية من مشاركة الشيطان لهم في الأموال والأولاد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 حيث قتلوهم في طاعته وكذلك تحريم بعض ما رزقهم الله المذكور في الآية طاعة له مشاركة منه لهم في أموالهم ايضا وكقوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا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 ومن الأحاديث المبينة بعض مشاركته لهم فيما ذكر ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان انتهى فاجتيال الشياطين لهم عن دينهم وتحريمها عليهم ما أحل الله لهم في الحديث الأول وضرها لهم لو تركوا التسمية في الحديث الثاني كل ذلك من انواع مشاركتهم فيهم وقوله فاجتالتهم اصله افتعل من الجولان أي استخفتهم الشياطين فجالوا معهم في الضلال يقال جال واجتال إذا ذهب وجاء ومنه الجوالان في الحرب واجتال الشيء إذا ذهب به وساقه والعلم عند الله تعالى والأمر في قوله وعدهم كالأمر في قوله واستفزز وقوله واجلب وقد قدمنا أنه للتهديد وقوله وما يعدهم الشيطان الا غرور بين فيه ان مواعيد الشيطان كلها غرور وباطل كوعده لهم بان الاصنام تشفع لهم وتقربهم عند الله زلفا وان الله لما جعل لهم المال والولد في الدنيا سيجعل لهم مثل ذلك في الآخرة إلى غير ذلك من المواعيد الكاذبة وقد بين تعالى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وقوله ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وقوله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الآية بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن عباده الصالحين لا سلطان للشيطان عليهم فالظاهر أن في هذه الآية الكريمة حذف الصفه كما قدرنا ويدل على الصفة المحذوفه إضافته العباد إليه إضافة تشريف وتدل لهذه الصفة المقدرة أيضا آيات أخر كقوله إلا عبادك منهم المخلصين وقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه بهذا أيها المستمع الكريم نكتفي في هذا اللقاء ولنا لقاء ليلة غد إن شاء الله